بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بئيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم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 لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام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 مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أُمْسِكَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 وَإِن كُنتُم مَرْضَاءَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أولا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما اللَّهُ الله ليجعل عليكم مِن حَرج وَلَك يريد لطَحِرَكُم وَلوتَّ لِعمتَهُ عَلَكُم لاعََّكُم تَشكُون وَالكُرون نِعمتَ اللهَّه عَلَكُم وَمِ فَاقَهَُّ وَثَقَكُم بِهِ إذ قُللتُم سَمِعن وَأَطَعنَا وَاتَّقُ اللهَّ